قال لي الواحد اديم يقول لي اشتري خاص بينكشف بينفضح ايوه انا والله الله عليك الله انت ج ده كان فرق بيننا ايوه فسبحان الله الحين نزلني بعد ما عزينها اخذنا غدا من زي البيت والسير مفتوحه ودحين راح الدوام إيه. هو زي اول مره يروح الحاتن تاعها كل حق شيء حرامي ما يوصل موهله أقول لك اللي توجد دي دي